بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه مكرا أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من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 قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقًا مِنْ مُطْفَهُ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا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 يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرا ضاحكة مستبشرا ووجوه لي عليها غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجره إن جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا ذا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعه مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفرة من أي شيء خلقه من مطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره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 يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مصفرا ضاحكة مستبشرا ووجوه يومئذ عليها غبرا ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرا